وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسмаيل وإدريس وذالك فليكلم من الصابرين وأدخل لهم في رحمتنا إنهم من الصالحين